خير المغضوب عليهم ولا الضالبين الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما صالحات قانتات حافظات من الغيب بما حفظ الله والذين تخافرون نشوزهن فعبوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تدروا عليهم سبيلاً الله كان عليا كبيرا وإن خذتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلنا إن يريدان يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما الله كن علي فضيرا الله ولا تشرك به شيئا وبالورد غير احسنا وبذل القم با والجار ذي القربى والجار ذي صاحب الجنب ودن السبيل وما ملكت أيمالكم إن الله لا يحب من كان مهدالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس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 عليما. إن الله لا يقبل مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها وإن حسنة كل أمة بجهيد ولنالك إلا عابر سبيل ولا سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء وعلى زفر أوجا اللهم اعلم بنا عدائكم وكفى بالله وليه وكفى بالله ان من الذين هاونوا يحرفون الكلم عن ما ويقولون سمعنا وعصينا سمعنا وعصينا واسمع خير مسمع وضاعنا ليهم بأنسلتهم في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأقعنا واسمعوا قرنا وأقوى ولكن لعلم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل, من قبل اقوم المساويا فلردها على ما ادبرنا او نعلم او كما علمنا وكان ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن بالله إذ ألم تر إلى البلدين يزكون أنفسهم بل الله من يشاء ولا نحلمون فتيلا كيف على الله الكذب وكفى به إثما ألم تر إلى الذين Siedzieliśmy na tej sali, że nie ma miejsca, gdzie لعنهم الله ومن يلعي الهام فأم نصيرا أم نصيب من الملك فإذا لا الناس يحسدون الناس وَاللَّهُ مِن رَبِّهِ فَقَدْ آتينا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُم مُلْكَ عَظِيمًا بِجَهَنَّمَ سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نغجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي أن تحكموا بالعدل إن الله لعما لعبكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا tak kiedy ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إِلَى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافين يصدون عنك صدودا i will فأعرق عنهم وعنهم وقل لهم, وقل لهم في أنفسهم غولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطار لله ولو أن إذ ظلموا أنفسهم جاءوك واستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أقتلوا أنفسكم أخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنا فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد وإذا من صراطا ومن فَا سُرَفَاؤُنَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَأُنَائِي كَمَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من وَحَسُنَ أُنَاءُكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ